رآ بهم فهم غافلون لقد حقّ القول على أكثرهم لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنّا جعلنا في أعلقهم أذلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا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 إلا البلاغ المضين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتموا لنا رجما انكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنَا تُم إلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُلٌّ صَادِقٌ مَا يَنظُرُونَ إلَّا صِيْحَةً وَاحِدَة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 صيحة واحدة فاذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون